الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، انتهينا فيما سبق إلى قول تعالى وإذا طلقت من النساء فبرأنا جلهم فإن سكوهن بمعروف أو سبيحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتقن آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. وما أنزل عليكم من كتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول الله تعالى إذا طلقوا النساء فبلغ مأجنهن والأجل سبق ذكره في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قووه. فإذا بلغت القراءة ثلاثة وحارة ثلاثة مفاصل. يقول عز وجل أو سرحوهن بمعروف يعني بعد الانتهاء ما... يعني بعد الطهر من الحضة الثالثة إن شاء الإنسان استمر في فراقها وإن شاء ردها كما أنه لو فعل ذلك قبل الطهر من الحضة الثالثة نفعه فكذلك إذا قاله بعد الحضة الثالثة ولكنه قبل أن تغتسل فله أن يراجع هذا إذا قلنا إن ما نقول فبلغنا أجلهن أي عدتهن ومن العلم من قال إن فبلغنا أجلهن أي فقاربنا بلوغ الأجل أي بلوغ العدة وأنها إذا انتهت العدة بثلاث بثلاثة قروء فإنه لا رجعه وسيأتي جربيا ذلك في فوعد يقول عز وجل أنسكوه من عروف أي ردوهم إلى إلى نكاح إلى حضرة الزوجية أو سرحوهم أطلقوهن وتركوهن وهذا معنى قوله في سورة الطلاق أو ثابقوهن بمعروف قالوا لا تمسكوهن ضرارا لتعكدو يعني إذا إذا أمسكتنهم ورددتمهن إلى حضرة النكاح فلا تفعلوا ذلك ضرارا أي نضارة بالمرة وقد سبق أن الله تعالى قال وبوصلةهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وقوله تعبدو أن تكون عاقبته العذوان وليست اللام هنا للتعليل لأنه لا أحد يفعل ذلك لأجل العدوان ولكن أي آل هو العدوان فتكون اللام للعاقلة كما في قوله تعالى في قصة موسى فالتقته آل العون ليكون لهم أدواً وحزنا، فهم لم يتقطوه لهذا الغرض لكن يتقطوه فكانت العاقبة أن كان لهم أدواً وحزناً ومن يفعل ذلك يعني من يمسكه النظراراً فقد ظلم نفسه وذلك العثماني على مرأة والظلم في الأصل هو النقص فما قال الله تعالى كنثا جنتين يأثثوا كلها ولم تظلم شيئا وفجنا خلالهما نهارا أي لم شيئا ولا تتخذوا آلة الله هزوا أي لا تجعلوها هزوا بالتلاعب بها وعدم الالتزام بها واذكرونها متى الله عليكم على سبيل العموم فإن نعم الله لا تحصى الإنسان إذا ذكر نعم الله لازم من تذكره أن يطيع الله فيمتثل أمره ويجتنب نهيه قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة به. يعني واذكروا أيضا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة هي السنة كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وربما يراجبها السنة بها أيضا أسرار الشريعة وحكمها التي لا يعقلها إلا العالمون فيكون المراد الحكم هنا السنة وما تضمنه من أحكام القرآن من الحكم والأسرار وقالوا يعدكم به أن يخوفكم به واتقوا الله إن زمي تقوى الله عز وجل وذلك بكعد أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أمالكم فإذا فإذا لم تتقوا الله تعالى في حال غيبتكم عن الناس فإن الله تعالى يعلم ذلك لأنه عالم الغيب والشهادة والله بكل شيء عليم في هذه الآن من الفوائد أنه يجوز للرجل إذا انتهت العده يعني تهورت ثلاث مرات في يعني حارت ثلاث مرات، يجوز له يجوز له بعد هذا أن يمسك بمعروف أو يسديه بمعروف. والحد الفاصل في ذلك على ما قاله العلماء هو الارتساس. فما دامت لم تعترس فلا هو أن يراجعها. ولكن إلى متى؟ عندما تبقى المرأة لا تعترس رجاء أن يراجعها زوجها. يقال إذا أتى عليها صلاة واحدة بعد الطهر ولم تعتصم لها ولم تصلي فإنها في هذا الحال لا يحل له أن يرجعها وذلك لأنها مأموراً شرعا أن تعتصم لكل أن تعتصم من الحيض إذا أرادت الصلاة فإذا فرقت في ذلك أني رجع زوجها أني رجعها زوجها فإننا نقول لها أنت لم تبتق الله فلم يجعل لك مخرجا وحينئذ لا يحل للزوج أن يراجعها إذا مضى وقت صلاة ولم تغفث الله وقال بعض العلماء قولا آخر لكنه قول ضعيف ومن العلماء من قال إن قوله تعالى فرانا أجلهن أي فلو عاجلهم أي قاربت أن تفه من الحلة الثالثة وعلى هذا القول إذا طهرت من الحلة الثالثة امتنعت مراجعتها سواء أثبتت أن ومن فوائد هذه هذه الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين وأن تكون بالمعروف حتى في التراب قال أمسكوهن بنعروف أو سبحوهن بنعروف ومن فوائد هذه الكريمة أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة ولا للزوجة أيضا أن يحدث كل واحد منهما بما شرى بينهما من أسلاب الطلاق وغيره اللهم إلا أن يكون ذلك في بيان العذر لذاليما على هذا الشيء وقيل لا تتلق زوجتك فأراد أن يبين السبب حتى يعذرهم الناس وهذا إنما يكون من يستحق أن يعتذر إليه من ذلك كالأبي والأخ والقريب أما عامة الناس فإنه لا ينبغي أن يحدثهم بما حصل لأن ذلك خلاف المعروف ومن فوائد الآيات الكريمة أن من راجع من أجل مضارة ولو في حدث الطلقتين فإنه مؤتد يقول الله تعالى ولكن سكهن ضرارا لتعتد ولكن إذا راجعت هذه الحال فلا تصف الرجعة نقول له نقول إنها لا تصف الرجعة لأن الله تعالى إنما جعل للزوج الحق لذا أراد الإصلاح ونهى أن يراجعها ليضر بها تكون مراجعة هذه أمرا لم يكن عليها من الله ورسوله وقد, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو فد وعلى هذا فلا تصرح الرجعة إذا قفد بها الإدراك وإذا هنا تنتهي هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وإذا حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته